إِذْ أَرْسَلْنا إلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِث فَعَزَّزْناَا بِثَالِثٍ فَقَُ إِا إلَيكُم مُبْسَلُونقالَُ مَااتُم إَِّ بَشَعر مِثْلونَ وَمَا وَماَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِون 126. إن أنتم إلا تكذبون 127. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 128. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم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 لو گیا نیش پاٹو لوگ پاٹو شی اوی گول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 نَسْمَاء وَمَا وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا به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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 115. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 116. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 117. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْ آمِنُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ للذين آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أطعمه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 124. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون 125. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 126. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شُغُلٍ فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 112. ولقد أضل منكم جبلا أَفَلَمْ أفلم تكونوا تعقلون 113. هذه جهنم التي كنتم توعدون بِمَا إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 115. اليوم نختم على أفواههم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولولا شاء اول طمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولولا شاء لما سخناهم على مكانتهم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 114. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 115. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 116. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما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 الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فإذا أنتم, فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ العليم.